يلتشيلوا ننعش لا تسألوني عن مصاب هاشمية يلتشيلوا عن مصاب عشمية ويلت الحسن لا تنشدوني أي جراح أعظم علي ساعد الله قلمك يا زين يلتشيلوا من النعش لا يسالوني عن مصابيه هاشمي هي يا الحسن لا تنشدوني اي جراح افضل عليه من اشوف حسين في حمايه نعشقها طنب دي واصرخي بحيزني وسايل دمعة العين واصرخي بحيزني وسايل دمعة العين واندب العوض من رزي وندبي الحوم مره زين من اشوفي حسين يحمي بالمدامه من اشوفي حسين يمنن بالمدامه نعشقو يا طم بيدي هوصر خيب isni wasayed damat el ain wmd bil hamr razia wasrakhi bi hay wasrakhi bi hay bashri تسالوني يا خوارج تسالوني من مصابي من مصابي غابري باچرثا كربله من يطيحي على الوطي يا خلق لا تسألوني يا خلق لا تسألوني وياه أعظم من مصابر غابري يلتشينون يلتشينون للنعيش لا تسألون صاوي هاشميه يا لتودعوا لا تمشدون اي جرح ضم علي اللي المصايب هونت كل المصايب هونتها مصيبة حسين كل المصايب هونتها هل تشيلون النعش لا تسألوني عن مصابين قادرية أو عن مصابين قاشمية يدعون الحسن لا تنشدوني اي اعظم علي من اشوف حسين يحمد بالمدام اتصور وياي حبيبي من اشوف حسين يحمل بالمدام نا اشكو الطم بيدي واصرخ بحي وسايد دمعه العين والدبي العوض مره زي با شرب طف كربلا من يحمل حزن با شرب يا حملي يا حسين من يطيح على الوطن يا خلق لا, لا تسالوني يا, يا, خلق لا لا تسألوني يا, يا عضل عضل من مصابي غاضر تسالوني يا اخوا <عضل> من مصاوي <تسألوني> اني زين <وحيرني زماني> ابو ودمعي بالالف تبكي جريل <أل على جناح الحزن احمل فؤادي على مصاب الحسن أنصب حزية <تصفيق> أني زينب وحيرني زماني <تصفيق> ودمعي بالألب تبقى جرية على جناح الحزنح من فؤادي على مصاب الحسن أنصب حزية ودى دهري رمغي بالرزية ترى صفري أشد من كل بلي جراحات الزمن لا ماتهزني أنا زينبني في انتزد شي أنا زينبني في انتزد شي أنا زينبني أنا زينب وحفرني زماني ودمعي بالألف شجري يا أو دمعي, او دمعي بالألم تبع جريه على جناح الحسن عزم الفؤادي على مصاب الحسن أنصب عزيه وذا دهري رمعي بالرزيه ترى صبري أشبك البليه جراحات زمن لحمة هزني جراحات الزمد لا ما تهزني <تصفيق> أني زينبني بنت الزيجية أني زينبني بنت بالمصيب بنيت بالمصيب بنيت الزوي المكانة والصبر فؤادي واجه الخيانة بالعزم أنادي أنصري الديانة زينباني وابقى أرفض المهانة زينباني وابقى أرفض المهانة بالمصيبة نلت العز والمكانة الصبر فؤادي واجه الخيانة بالعزم أنادي وانصري الديانة زينباني وابقى أرفض المهانة زينباني وابقى مكانك بالصبر صبر قاعد جاي من الخيانه بالعزم اناادي وانصرتيانه زينباني وابقى ارفض المهانه زينباني وابقى ارفض المهانه هناك الزينبيات كثير كثيرات عندنا ما شاء الله حرائرنا كلهم قدوه من زينب اي أني زينب وحكرني زماني ودموعي بالألع تبقى جريه على الجناح الحزم الفؤادي على مصاب الحسن أنصب عزيه وإذا دهري رمى لي بالرزاية ترى صبري أشك في جراحات الزمن لا أماتي هزني اني زينب بنت الزكية اني زينب, زينب, زينب بنت <تصفيق> الزكية بالعزم انادي وانصر الديانه زينباني وابقى ارفض المهانه زينباني لنباني وابقى خيره <تصفيق> منك الله خيره منك الله بعد الحسن وحسين خب قبلا يمعين حسروا يسموني خارجيه لكن أني الحرة من دم الثورة وينحني الحرية قال أميه ينحني الحرية <تصفيق> على أمي أصرك على الظالم يضل رفضي ظل عارم تنبعني وروحي رافضي تنحني الراية وضل عدل ماما أركع لك هايها يا دعي أركع لك هايها وبد ما ينحني للويد بحونا ولا يعطي لقالم يمينا ولا يركع لجمر اللعينه ترى الحر ما يبى يا اهل ديننا وبد ما ينحني للويد بحونا اللي ولا يعطي القالم يمينا ولا يركع لجمر اللعينه الحسن وحسي <متسجد> جبلي يمعين <متسجد> أسروا يسموني قارجيه <متسجد> لكن أني الحرة أحمل دمي الثورة أحمل دمي الثورة ما ينحني الحرية آل أميه ما ينحني الحرية آل أميه أسرخ على الظالم رفضي ضل عارف دينة بأني وروحي رفضيه حن الرايه طلع دلماما اركع لك هي ها يا دعيه ولا يعطي الى قال يمينه ولا ي